شرح السنة للإمام المزني الدرس الرابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال العلامة المزني رحمه الله تعالى الملائكة خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به وخلق الملائكه جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفه منهم حول عرشه يسبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره بسم الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله وذكر الله ذلك في القرآن قال الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فجعل الملائكة الايمان بهم بعد اليوم الاخر وقال الله تعالى كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله فجعل الايمان بالملائكه بعد الايمان بالله وهكذا ايضا توعد الذين يكفرون بالملائكه قال الله تعالى ومن يكفر بالله, ومن يكفر بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين فقد ضل ضلالا بعيدا او كما في الايه في سوره النساء بعد قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل وهي يكفر بالله ورحمة الملائكة والكتاب ورحمة النبي وقد ظل فهكذا الإيمان بالملائكة الملائكة خلق من خلق الله لا يلم عددهم إلا الله ولا يعلم أيضا كيفية خلق خلقتهم إلا الله أذكروا أنهم أنهم أرواح أرواح مشتغنية عن أجساد تقوم بها هذا هو الأصل أنهم أرواح ولاجل ذلك لا يراهم المؤمنون لا يراهم البشر ليس لهم اجراء يرونهم والذين هم ارواح ثلاثه اقسام او اربعه الملائكه أرواح لا يراهم البشر ولكنهم أرواح أخيار خيرية ثانيا الشياطين أرواح ايضا لا يراهم البشر ولكنهم أرواح شيطانية أرواح شريرة ثالثا الجن أرواح أيضا لأن راهم فيهم خير وفيهم شر منهم المؤمنون ومنهم الكافرون كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا وأن من الصالحون ومن نادون ذلك وأن من المسلمون ومن القاسطون الرابع أرواح بني آدم بعد خروجها من الأجساد أفإنها باقية لا يأتي عليها الفناء، كما يقول السفاريني في عقيدته وأن أرواح الورى لم تعدمي ما كونها مخلوكة فاستفهمي وخير هذه الأرواح الملائكة ولا يراهم البشر قال الله تعالى عن إبليس وجنوده وذرئيته إن يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبوائكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم قبيله يعني من كان مثله أو أجناسه يعني كالملائكة يرونكم ولا ترونهم وكالجن يرونكم ولا ترونهم ونعلم أيضا أن فيهم حياة أو مستقرة الجن يموتون أكما يموت بنو ادم ولهذا إذا إلا بسجن إنسانا وداخله فإن هناك من يقتله، الكرى يقرأ عليه إلى أن يموت أو يهترق، فكذلك كمالك الجميع الخلق. يأتي عليهم الموت الملائكة يموتون إذا شاء الله قال كول الله تعالى كل شيء هانك إلا واجهة فيموت البشر وتموت الشياطين وتموت الجن وتموت الملائكة وتموت الحسرات ويموت الحيوانات كلها ولا يبقى إلى الحي القيوم ثم بعد ذلك يبعثون يكون المؤلف رحمه الله خلق الخلق بمشيئته من غير هاجة ب... أي جميع المخلوقات خلقها بمشيئته حيث شاء شاء فأوجدها جد جميع الخلق كلمة الخلق يدخل فيها جميع الموجودات الموجودات يمكن أنها ثلاثة أقسام قسم فيها الحياة المستقرة التي تقتضي أنهم يتحركون ويتنقلون ويحسون ويتغذون كالبشر والجن والشياطين والأنعام أبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والخيل والحمير وكذلك الكلاب والذئاب والأسود والنمور والضباء والوعول وكذلك أيضا الحشرات كلها والطيور أجمعها هذه يقال لها حية فيها عيات مستقره نافية تقتضي أنها تتحرك سواء كبيرة أكل فيل ونهوة أو صغيرة أكل ذري والنمل وما أشبهها خلقها الله تعالى بمشيئته من غير حاجه به كذلك النوع الثاني الاشجار والنباتات هذه فيها حياه ولكنها ليست حياه كامله انما فيها النمو انها تنمو وتنبت وتطول ويقال هذه شجره حيه هذا زرع هي الله تعالى يقول فأحيينا به الأرض بعد موتها شبه الأرض القاهلة بأنها ميتة فإذا نبت النبات أقيل هذه الأرض حية مع أنها أجماد والشجر الذي فيها والنبات يصدق عليه أنه غير متحرك لكن لكن يقال حي هذا القسم الثاني هذا القسم الثالث الجماد الذي ليس فيه حياه حركه الجبال الصخور التراب الطين هذا يقال له جماد ليس فيه حياه محسوسه ولكن قد يجعل الله تعالى فيه هياة إذا شاء قد أخبر الله تعالى أبي أن هذه الجمادات تسبح في قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تركهون تسبيحهم فدل على انها ليها حياه ولو كانت جماده فيقال هذا الجبل يسبح هذه الصخره تسبح اود اتذكر الله ذكر بعض العلماء اثرا فيه ان الجبل ينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك أحد يذكر الله فقائل لا وكائن نعم ينادي جبل جبلا باسمه فيدل على أن في الجبال حياة لكن لا يعلم كيفيتها إلا الله هكذا في ذلك أخبر تعالى أبي, أبي أنها تسجد قال الله تعالى قل الله يسجد أما في السماوات وما في الأرض والشمس والكمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس فذكر الجبال مع أنها جماد انها تسجد وذكر ايضا الشمس والقمر فانها جماد لكن يسيره الله فهي تجري كل يجري أجل مسمى فهي ايضا تسجد الله اعلم بكيفيه سجودها الله تعالى قادر على أن يجعل في الجماد حياة أن يتحرك بها. ذكر الله أن موسى معه عصا يتوكل عليها ويهش بها على غنمه، ومع ذلك انقلبت حيه حية الكهف إذا هي ثعبان مبيد وهي جماد. ما مرجعه أخذها وعادت الى كونها عصا هكذا دل ذلك على ان على ان الجمادات قد يجعل الله بها حياة لكن ليست كحياه التي يتحرك لا شك ان الله تعالى خالق كل شيء فيقول الشيخ ها هنا خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة به أي هو غني عن الخلق ولكن إذا كنت لما ألماذا خلقت الله تعالى ما خلق شيئا عبثا عبال الحكمة لماذا خلقت الحيات والعكارب لماذا خلقت الحشرات لماذا خلقت الجعل والخنف الساء والسهالب وما أشبهها لماذا خلقت الإضاية والعزاغ الله على كل شيء قدير خلقها لحكمة وهو أن يعتبر بها العباد أنتم أيها العباد اعتبروا فيما خلق الله اعلموا أنه الله الذي خلقها وفي خلقها آيات وفيها عجائب وفيها دلالات دلالات على قدرته يعني يكون أصغر شيئا من الطيور البؤرة أن هذه خلكتها مثل خلكة الفيل الفيل له خرطون هذا الخرطون يشرب به ويترفس به ويلويه على من يريد قتله ومع ذلك البعوضه لها خرطوم البعوضه مع صغرها بصرها احد من بصرك بصرها احد من بصر الانسان ولهذا اذا نظرت تبصر الاماكن الرقيقة التي هي المناسم التي يخرج منها العرب اعتقوا عليها مباشرة تغرز فيها ذلك الخرطوم ثم فيه الدم كيف نتصور بصرها نتصور عينيها ونتصور أمعاءها الله تعالى يعلم ذلك في ذكر في تفسير قوله تعالى ان الله لا يستهي ان يخلق ان يضرب مثلا بعوضه فما فوقها البعوضه هي الناموسى وأن بعض العلماء انشد له ابياتا يقول في اولها يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليلة البهيم الآلي علي ويرى أمناط عروقها في نهرها والمخ في تلك العظام النحلي امن علي بتوبة تمهو بها ما قد مظالي في الزمان الأول يرى مناط عفوقها في نهرها هل لها عروق مع صغرها نعم هل لها عظام هل لتلك العظام مخ انت إذا قبضتها وحركتها بين يديك ماتت ام ما بقي لها جرم ولكن لها عروق ولها غذاء تتغذى به تم تصرى هذا الدم ثم تتغذى به ثم تخرجه دليل على أنها من خلق الله ما خلقها عبدا أبل لتكون آية عبرة كل المخلوقات فيها عبرة للمعتبرين ذكرت في بعض الكتب أنه رجلا نظر إلى الخنفسة فقال ما حاجة الله بهذه هذه الخنفسة لماذا خلقها إنها من ما ينثن المكان لأنها تتغذى بالنت تأكل من الغائط يتأكل من النجاسات أفهي نجسة ولو وضع الإنسان يده عليها وجد لها رائحة رائحة منتنة ولهذا قال بعضهم في وصف إدار الله يقول وبهالخنا في سكرطنا في في ارضها وعلى تلاجنباتها جنباتها لو شم اهل الارض من نفسها اردلكم تصيد ثرواتها اا إن ان فيها الرائحه التي يسمى تسمى بها إذا تفسئ اي رائحه منثنه فهذا رجلا قال ليت الله ما خلقها ليت ربنا ما خلقها ثم إنه التلية بقرحة بقيت هذه القرحة فيه عرضها على الاطباء أعطوه علاجا ولم ينتفع بهذا العلاج أبقي يعالجها سنوات ذات يوم سمع رجلا من العامة يمشي مع الأسواق ويقول من يحتاج إلى علاج من يحتاج إلى دواء فقال اذهبوا بإليه فقالوا اذهبوا إلى هذا الذي هو جوال وقد عجز الأطباء عن علاجك فقال اعرضوا عليه فعرضوا عليه هذه الكرحة فقال ائتوني بخنفسة فسخروا منه اجاءوا له بخنفسة فأحركها ثم سحكها ثم ذرها على تلك القرحة ثم بارئت بإذن الله اعلم أيها الذي سخرت من هذه الحشرة أن الله تعالى بها حكمة الله تعالى خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به ولكن لاجل أن يعتبر الإباد ولأجل أن يتعظوا يعلموا انه ما خلق شيئا إلا لحكمة أخلق الزئاب والأسود لحكمة هل يكون ذلك ابتلاء أكما أنه خلق بهيمة الأنعام لحكمة فائدة فيؤمن بذلك يقول بعد ذلك وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته فمنهم ملائكة بقدرته للأرش حاملون وطائبة منهم حول الأرش يسبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطمى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمله هكذا ذكر الملائكة خلق من خلق الله لا نعلم كيفيتهم ربنا سبحانه الذي خلقهم وهم الذين يطيعون ربهم قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هذه مكانتهم اعترفوا بانهم يعبدون الله هؤلاء الذين خلقتهم في الارض اقد يفسدون في الارض وقد يسفكون الدماء كما هو الواقع ولكن الله تعالى،, الله تعالى حكيم ولذلك قال اني اعلم ما لا تعلمون ثم هذا دليل على أنهم يسبحون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هذه من وظيفة بعضهم كذلك أيضا ذكروا أن العرب يسمعون بالملائكة فقالوا الملائكه بنات الله تعالى الله عن قولهم انكر عليهم فقال تعالى وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون اتجعلون الملائكه اناثا الله تعالى غني عن ان يتخذ اولادا قال الله تعالى قل لو كان لو اراد الله ان يتخذ ولدا لفطفا ما يخلق معيشا سبحانه وكان وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادبا تكاد السماوات اتفطرنا منه وتنشك الأرض وتخر الجبال هدى عند دعوا الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتأخذ ولدا فالملائكة عبيد من عباد الله قال في سورة الأنبياء فقالوا اتخذ الرحمن سبحانه بل عباد مكرمون يعني الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يتقدمون بالقول على الله وهم بأمره يعملون يعلمون ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتبأ وهم من خاشيته مشفقون أي شديدة خشيتهم ومن يقول منه مني إله من جونه فذلك نجيه جهنم حاشاهم أن يقولوا ذلك وهكذا قوله تعالى في سورة الأنبياء ومن عنده لا يستكبرون عن إبادة ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون هذه غظيفتهم يسبحون ولا يفترون ولا يتعبون ولا يسأمون خلقهم الله تعالى لعبادته ثم أجاب لهم إلى عبادته جميعهم مطيعون وجميعهم عابدون ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد أطت يعني صار لها أطيط كأطيط الرحل الجمل إذا كان عليه حمل ثقيل فإن الرحل العواد التي فوق أهله يسمع لها صوت هذا هو الأطيط يعني أن السماء مثقلة بهؤلاء الملائكة وإن كانت جمادا أدل على أنهم خلقوا لطاعة الله ثم ذكر الله أن منهم الحفظه الذين يحفظون أعمال الإباد قال الله تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يطلعهم الله تعالى أعمال اعمال القلوب فيكتبونها كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون افهم الحفظه الكرام الحافظون ولاجل ذلك الانسان عليه ان لا يتهين بمعاصي الله لان عليه من يراقبه الله تعالى يراقبه والملائكه يراكبون ويكتبون حركاته وكذلك قوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد إذ يتلك المتلقيان ملكان عن اليمين وعن الشمال كعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل كلمة يتلفظ بها أهناك من يكتبها الرقيب والعتيد الملكان عن اليمين وعن الشمال هذا من حفظ الله تعالى للعباد أن وكل بهم الملائكة الذين يكتبون أعمالهم. كذلك أيضا ملائكة يحفظونهم. يحفظونهم عن الأشياء التي ما قدرها الله. في قول الله تعالى. في قوله صلى الله عليه وسلم. يتعاقبون فيكم. ملائكه من الليل وملائكه من النهار وقال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله يحفظونه الا اذا جاء شيء مقدر عليه اذا جاء المقدر فإنهم يخلون بينه وبينه أما لا يقال ما, يقال ما لم يقدر فإنهم يحفظونه هؤلاء المعقبات هم الملعكة الذين ذكروا في الحديث يتعاقبون فيكم أهله معقبات من بين يديه ومن خلفه ذكروا أن الملكين يكتب عن والسيئات ولكن فقالوا إن ملك الحسنات رئيس على ملك السيئات فإذا عمل سيئة لا يكتبها ملك السيئات إلا إذا أمره ملك الحسنات يقول لأنه يتوب لأنه يستغفر هكذا وكل الله تعالى أب العباد ملائكة يحفظون أو يكتبون عليه أماله هؤلاء الكرام الكاتبون كذلك أيضا ذكر الله أن منهم رسل قال الله تعالى الحمد لله باطل السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولياء مثنى وثلاثه ومنزل الخلق ما يشاء هذه السوره سوره فاطر يسميها بعضهم سوره الملائكه لانها افتتحت عبدك الملائكه ذكر الله عاصفه الملائكه انهم رسل منهم الرسل الى الانبياء جاء الى الملائكه رسلا وذكر ان لهم اجنحه مثنى وثلاث ورباع وقد يكون لهم اكثر من ذلك فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل ملك الوحي عليه السلام له ستمائة جناح فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها وقد سد الأفق يعني واحد من افاق السماء إذا لن ألأ أن الملائكة كما خلقهم الله خلقهم لعبادته ولطاعته أجاب لهم أي فطرهم على عبادته منهم حملة العرش منهم ملائكة بقدرة هي للعرش حاملون اذكر ان الله لما خلقهم قالوا لما خلقتنا قالوا, خلقتك قالوا خلقتكم لحمل عرشي فقالوا كيف نحمل عرشك وانت رب العالمين فقال اهملوه بالتسبيح لا يستطيعون حمله الا بالتسبيح يعينهم الله أذكرهم الله في قوله تعالى في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بهم جربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا يحملون العرش يذكر في بعض الاحاديث انهم اربعه الان وفي يوم القيامه ثمانيه في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه وهؤلاء الملائكه لا يعلم قدر خلقهم الا الله ورد انه صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى آتك مسيرة سابع مائة سنة هذه المسألة له فكيف ببقية بدنه فقال بعضهم إنك دماه في الأرض السفلى أو تحت الأرض السفلى وان ركبته فوق السماء العليا او فوق السماوات كلها وانه من حملة العرش هؤلاء الذين هم حملة العرش خلق الله لا يعلم كيفية خلقهم ولا مقدار خلقاتهم الا الله تعالى ذكر الله تعالى ايضا ان هناك ملائكه حافون بالعرش يعني محيطون به حوله قال تعالى وترى الملائكه حافين من حول العرش يعني مستديرون حوله ولم يذكر عددهم الا يحصي عددهم الا الله وقد فرد ما يدل على كثرتهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اسري به يقول رايت البيت المعمور فوق السماء السابعه يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون فيه يوم واحد يدخلونه ويفصلون فيه سبعون الف ثم في اليوم الثاني ياتي مثلهم اليوم الثالث ياتي مثلهم الى ان تقوم الساعه لا ينمو عددهم الا الله لما ذكر الله تعالى خزنه النار في قوله تعالى ساصليه شقق وما ادراك ما سخر لا ترقي ولا تذر الا واحد للبشر عليها تسعه عشر يعني ان خزنتها تسعه عشر وسمع بذلك كفار مكه فسخروا بذلك وقالوا يزعم محمد ان الملائكه الذين يعزمونكم تسعة عشر وأنتم أكثر البشر اتعجزون عن مقاومة التسعة عشر ذكروا أن منهم واحد يقال له الأش... الأخنس ابن شريت كان شديد الكوة وأنه قال أنا أكفيكم سبعة عشر وكوني اثنين هكذا يخيل إليه وأن أبا جهل قال أنا أكفيكم عشرة وكوني تسعة أنزل الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يعني فتنة لهؤلاء إلى قوله في اخر الايه وما يعلم جنود ربك الا هو اي جنود هو عدد خلقه لا يعلمه الا هو الله تعالى ذكر ان للنار خزنه وللجنه خزنه قال الله تعالى وشيكا الذين كفروا الى جهنم زمراء حتى إذا جاءها فتعت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يكون رسل خزنت أين الملائكه الذين حولها يقول بعضهم إنه لا يعلم عددهم الى الله أن احدهم يقبض سبعين ألفا ويركيهم يركيهم مرة واحدة في النار كيف يتكون قوتهم لا شك أن هذا أدل على عظمتهم. ثم قال وسيد الذين تكو ربهم إلى الجنة زمرأ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنة أسلم عليكم فدل على أن هناك خزنة أيضا للجنة. أَبْعَل ذكر الله أن في الجنة ملائكة وأنهم يأتون أهل الجنة قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقوى الدار يدخلون عليهم من أبواب الجنة ويسلمون عليهم فدل ذلك كله على أن الملائكة خلقوا لعبادة الله تعالى وأن الله أعجأ لهم في أطاعته فهم مطيعون له ورد في بعض الاثار أن لله ملائكة سجود منذ أن خلقت السماوات حتى تقوم الساعة وإذا كان يوم يقولون يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك غير أننا لم نشرك بك شيئا يهتكرون عبادتهم مع أنهم منذ أن خلقت السماواتهم سجود لا يرفعون رؤوسهم كذلك ايضا هم في السماوات وإذا سمع شيئا من الفزع. يبادرون إلى السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله إذا كلم الله بشيء الملائكة إلهم أجنها فيضربون بأجنهتهم على الأرض الطائر إذا كان خائفا يمد جناحيه على الارض ايا كان حتى عصفورا مثلا او نسرا او نحو ذلك فكذلك ضربت الملائكه باجنحتها وفي حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله ان يوحي بالامر تكلم بالواحي اخذت السماوات منه رجفه او قال ضعده شديده خوفا من الله فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون اولم يرفع راسه جبريل فيكلمه الله موحيه بما اراد ثم يمر الملائكه فيقولون ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو ارجل كبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل هذا كله دليل على خوفهم من الله وإذا كان هذا خوفهم وهم عباد مكرمون فغيرهم من البشر أولى بأن يخافوا وأولى بأن يهتموا يهتموا بعباده الله ويعظمونه ويقدسونه ويطيعونه اذا لم يكونوا كذلك فإنهم ضالون او عاصون تاملوا في هؤلاء الملائكه الذين خلقهم الله عن عبادته ان هذا خوفهم وهذه طاعتهم فأنتم أولى بأن تكونوا مطيعين كذلك إذا آمن العباد بالملائكة آمنوا بوظائفهم التي أخلقوا لها فإن لهم مظائف فمنهم المؤكلون بالقطر يعني الذين يسيرون هذه السحب باذن الله والذين ياذن الله تعالى لهم فينزل القطر على ما يشاء الله من ايه البلاد او ايه قطر من الاقطار موكلون بالقطر وكذلك الموكلون به الغبن آدم كما ذكرنا الحاصل أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان وأن العباد يؤمنون بهم وإن لم يرواهم لأن الله تعالى أجعلهم ارواحا مستغنية عن الاجساد التي تقوم بها ولكن لهم قدره لهم قدره على ان يتشكلوا وان يكون لهم اجساد لقد ثبت ان جبريل عليه السلام كان ينزل بصوره رجل احيانا يتمثل بصورة رجل في الحديث الذي فيه أركان الإسلام أركان الإيمان يقول عمر رضي الله عنه بينما نحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل وهو ملك وهو جبريل شديد بيار السياض شديد سواد الشعب تمثل بهذه الصورة التي هي صورة جميلة لا يرى له أهل السفر ما جاء من بعيد ولا يعرفوا من أحد ليس من أهل البلد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله هذه المسائد وبعدها أقام وذهب فقال ردوه فذهبوا فلم يروه فقال هذا جبريل عجاءكم يعلمكم دينكم فاعتصور بصورة رجل وذكروا أن أكثر ما يتصور به أحيانا بصورة رجل من الصحابة يقال له خليفة بن خياط أو, أو غيره يتصور بصورة دهية الكلف رجل من الصحابة أبا إذا سأل قالوا هذا دهية وما هو إلا الملك وعلى كل الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان يعتقد العبد أنهم عبيد لله ومع ذلك إذا عرف وظائفهم علم أنه مثلهم وظيفته هذه العبادة والله أعلم صلى الله عليه وسلم الله إليكم فيكم يقول السائل غفر الله لكم الفتوى الحموية الكبرى هل هذه التسمية من شيخ الإسلام ليست من شيخ الإسلام ولكن إله فتوى صغرى ولكنها مع طبيعة المجموع كأنه يقولون إن الذي فيها يوجده في الكبرى ولكنها موجودة في المجموع الذي طابعه محمد رشاد محمد رشيد رضا وهي أيضا مهمة فيها خلافة ما في أهله مقدمتها وكذلك اما فتاوياتها الا انا ولست بها انقول التي بها الفتوى اسال الله عليكم <تصفيق> يقول السائل ما وجه الدلاله من قوله عز وجل بل الله قول الله اليه يكر الله انه رفع اليه في قوله اني و... إن متوفيق ورافعك الي الي المعنى المنى الى الله هو كان في الارض ورفع الى السماء رفع الى الله عن الى الجهه التي فيها الله تعالى وهي جهه العلو فدل ذلك على ان الله ارفع من عباده وانه فوقهم وهذا يسر غفر الله لكم ويقول هل الملائكه يرون الله عز وجل ما ذكروا ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه احتجب بالنور حجابه النور لو كشفه لاحرق الشبهات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه لكن يمكن في الاخره انهم يتمكنون ولكن يسمعون كلامه يكلمهم وإذا تكلم ارتجفت السماوات وينتبه أولهم جبريل ويكلمه الله يسأل غفر الله لكم عن الفرق بين الجن والشياطين لا شك عن الجن انهم مكلفون وأن بيهم مؤمنون وكفار خلقتهم قد تكون متساوية تأفتونهم أرواح أدوء بدون أجساد ولكن الأبالس والشياطين على خلقتهم يعني ارواحهم بدون أجساد ولكن كلهم أشرار ابليس وذريته كلهم النار ولو كانوا مخلوقين من النار قد يصفرون لأنهم لا يحسون بها الآن يشاهد أن الذي يلابسه الجن بعض الناس يلابسه جني ويتغلب على بشرته وإذا لابسه لا تهلكه النار حتى ذكروا أن إنسانا كان عابدا من العباد فكانت تلابسه جنية لابسته مرة وأخذ يخبط بطنه يأخذ حجرا كبيرا ويضرب به صدره ولا يتأثر وجاء إلى نار وفيها جمر كبير وأخذ يأخذ الجمرة ويجعلها في فيه ويسمع لها الطشيش ويبتلعها ولا يحس بها جل على أن أخلكم من النار ولكن قد يخلق الله تعالى لهم نارا تعذبهم سؤال غفر الله لكم عن حكم الربيبة التي ليست في حجر الزوج بعد الدخول الربيبة التي ليست في حجر الزوج أعمم العلماء والصحابة الربيبه يعني بنت الزوجه محرمه على زوجها محرمه عليه اذا تزوجت امراه ولها بنات من غيرك ولو كنا في غير في حجر ابيهن فانت محرم لهن اذا طلقتها ثم تزوجت بعدك وصار لها بنات ابا إنك محرم لبناتها التي قبلك والتي بعدك ويسال غفر الله لكم عن الفرق بين اهل الوحده واهل الحلول اهم شيء واحد يقولون إن, ان ان الله تعالى حال في كل شيء وانهم يكفرون الوجود واحد الخالق والمخلوق واحد لا فرق بين الخالق والمخلوق هؤلاء أهل الوحدة الذين يقولوا أن الله أهلهم المخلوق ومنهم ابن عربي كما ذكرنا يقول في حقه ابن حافظ الحكامي رحمه الله يكون معبوده كل شيء في الوجود بدأ الكلب والكرد والخنزير والأسد يعني أنه يفعل على الله عن قولهم هذا يسأل غفر الله لكم ويقول جدتي قتلها جني غير مسلم هل هي شهيدة؟ يرجع ذلك الآن الجنة تسلطون على الإنسان وأغلى ما عليه إذا غفل عن ذكر الله وعن التسمية فيلابسونه الرجل تلابسه جنية عاشقة له والمرأة يلابسها جني عاشق لها وقد يعالج ولا يخرج وإذا أعذوه يقتل ذلك الإنسان أي الجنية قد تقتل ذلك الرجل الذي لابسته وكذلك الجنية تقتل الرجل الجنية يقتل المرأة وله أجر إن شاء الله الى صبر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امراه تصرع أي بيها صرع فقال أتصبر إنه لك جنة أو أدعو الله لك فقالت أصبر إلا أني أتكشف أدعو الله لا تكشف دعالها وهذا يسهل غفر الله لكم عن رأيكم في فرقة الاحباش ويقول ويقول إنهم من مرجئه الجهمية في باب الإيمان ظهر رجلا في لبنان وادعى أنه عالم اسمه عبد الله الحبشي، ولما جعل يعلم هناك أظهر معتقده الذي هو عقيدة الأشائرة أو قريب من عقيدة المعتزلة الذي هو نفي الصفات وقد تابعه خلق وصار له أتباع قالوا أنهم بلغوا مئة ألف في لبنان ووفد عظا إلى المملكة إلى جدة وعظم الناس هناك واحترموه وله ايضا تلاملة في الحبشة يعني ابي اثيوبيا وما حولها هؤلاء عقيدتهم مثل عقيدة الاشاعره او المعتزله نحوهم قد رد عليه شيخ من اهل سوريا عبد الرحمن عن دمشقيه حفظه الله والله. رد ابي هذا الرد على عبد الله الحبشي يريد أن ينتبه الناس له أحسن الله إليكم يقول السائل نسمع بأن لكل إنسان قرين فهل القرين يكون بجانب الشخص أم في داخله وهل يموت هذا القرين بموت الشخص هكذا قال الله تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقال كرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد فدل على أن له كرين وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحدا إلا وله كرين كرين من الملائكة وكرين من الشياطين قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا إلا الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامر الا بخير قالوا معنا فاسلم يعني استسلم ولم يوسوس فعلى كل حال هذا القرين يبقى اذا مات الانسان انتقل الى انسان اخر جديد سؤال سائلة تقول حفظكم الله ما حكم التشقيق إن رأى أنه لا يجوز لأنه داخل في قول الشيطان ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله أحسن الله إليكم وبارك فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين